بالمحروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسائية وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تواعدوهن سرن إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعذموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فيه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 وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدِ فَرَضْتُمْ لَوَنَّ فَرِيضَةً فَنُصُّ مَا فَرَضْتُمْ فَنُصُّ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير